قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسدد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإن ترجل لَن نَسْأَلَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبّ فَأَظْهَرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَتْ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَزَيْلَنَّ لَمَّا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 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ إِنَّ الْمُسْتَقِيمَ فِي جَنَّاتٍ نَّعِيمٍ يُدْخَلُونَهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصروا وما منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم هو العذاب الالم فنبدؤهما من ضيف ابراهيم